بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحفقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفقت يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَرْضِ قال يبو الى اهله مسرورا وان ما من اوتي كتابه ورى ظهر فسوف يدعو ثبورا ويصلا سعيرا انه كان في اهله مسرورا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحْوُرَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ